بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتدر قم فأنذر وربك فقدر وثيابك فطهر وغيزة هجر ولا تمند استكثر ولرب فتصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومين يوم نسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت لَهُ تنهيدا ثم يطمع عن كَلَّا إِنَّهُ كَانَ كان لآياتنا أميدا سأرهقه إِنَّهُ إنه فكر فَقُتِلَ كَيْفَ كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر سأخليه سكر وما أدراك ما سكر لا تهقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عزتهم إلا فتة الذين كفروا ليستيقن الذين أوثوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا بإيمانا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 ولم نكن نطعم المسكين وكنا نفوض مع القائدين وكنا نكذب في الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم كمور مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتاق حكم منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن شاء الله هو أهل التكرة وأهل المغفرة